سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما فَإِنْ يُيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُدْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا فَلَحَمَّ تَزَكَّى وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْتُؤثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَ إِنَّهَا ذَلِفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوٌّ أَحَدٌ.